يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث التاسع عشر قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال فقال يا غلام إني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك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 لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي تحفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء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 عرضنا لكثير من مسائله ودرسناها من خلال دروس متقدمة وكان آخر ما انتهينا إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر معص. واعلم أن النصر مع الصبر في هذا حس على ضرورة التحلي بالصبر وأن التحلي بالصبر يبلغ الإنسان مأمنة أو ما يأمله والله سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين فقال جل من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأمر عباده المؤمنين ان يصبروا كما جاء في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولذلك كان من وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان يتذرع وأن يتحلى بالصبر فإن من التزم الصبر بلغ مأمله أو مأموله قال ابن رجب رحمه الله هذا يعني قوله واعلم أنه النصر مع الصبر قال هذا موافق لقول الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غربت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والمراد بقوله والله مع الصابرين يعني معية خاصة معية تأييد معية نصر لأن الآية تتناول هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون من اجل إعلاء كلمة الله ويتذرعون بالصبر في تحقيق معاربهم فإن الله تعالى يكون معهم يؤيدهم ينصرهم اذا فمن أسباب وموجبات نصر الله وتأييده أن يكون الإنسان صابرا وأيضا يوافق قول الله تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين يكن منكم وإن يكون منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين هذه الآية آية محكمة نسخت ما قبلها فإن المؤمن كان في أول الإسلام عندما شرع الجهاد كان مطلوبا منه أن يقاتل عشرة أشخاص ثم إن الله تعالى خفف عنه وجعله يصبر إذا كان أمامه شخصان لأن الله تعالى شرع في اول ما أذن بالقتال فقال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا بإذن الله والله مع الصابرين ثم قال جل من قائل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فبين أن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يصمد أمام شخصين بعد أن كان معذونا له ومطلوب منه أن لا يفر إلا إذا زاد من يقابله على عشرة وبيّن أن هذا الذي يصمد ويصبر فإنه يؤيد بنصر من الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يكون معه ومن كان الله معه فلا شيء يغلبه بل يكون غالبا منتصرا في كل الاحوال اذا ففيه حس على الصبر في شدة البلاء لان الله تعالى يعينه اذا ما صبر قال وقال عمر رضي الله عنه لاشياخ بني عبس بما قاتلتم الناس قالوا بالصبر لم نلق قوما الا صبرنا صبرنا لهم كما صبروا لنا لكن يزيد صبر المؤمنين على صبر غيرهم بانهم قد وعدوا بان الله يكون معهم فإذا ما صبر الإنسان وتصدى لعدوه وعلم أن الله معاه فلن يخيبه الله جل وعلا من سينصره وقال بعض السلف كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر ولذلك من صبر ظفر من صبر وقال البطال قال هو ابو محمد ذو الله البطال وقيل ابو يحيى من اعيان امراء الشاميين يعني في زمن مسلمة ابن عبد الملك يقول الشجاعة صبر ساعة الشجاعة صبر ساعة لان من صبر هذه الساعة ظفر فوصف بانه شجاع وربما كان غيره اقوى منه لكنه لما لم يصبر لذلك سلبت منه الشجاعة يقول ابن رجب رحمه الله يعني ان الصبر هذا ظاهر في جهاد العدو قال وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار يعني الذي يتطلب الصبر وكذلك جهاد العدو الباطن، وهو جهاد النفس والهوى وهما يتطلبان من الإنسان صبرا أشد وأكبر وأعظم من صبر الجهاد في سبيل الله فإن جهادهما يعني جهاد النفس والهوى من أعظم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله قال هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث فضاله ابن عبيد ورواه الامام المبا ابن المبارك في كتاب الجهاد واخرجه الامام الترمذي وكذا الامام الحاكم يعني في المستدرك وصححه واخرجه الامام ابن حبان يعني في كتابه الانواع والتقاسيم والذي عرف واشتهر بين اهل العلم صحيح ابن حبان وحكم بصحة الحديث المجاهد من جاهد نفسه في الله وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لمن ساله عن الجهاد يعني ما حكمه وما فضله قال له ابدا بنفسك فجاهدها فإذا استطعت ان تغلب نفسك وتجاهدها وتخضعها لطاعة الله فانه يخف عليك ويسهل عليك جهاد وقتال الاعداء ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فغزها واراد بذلك تطويع النفس وترويضها ولما كان تطويع النفس وترويضها يتطلب من الإنسان جهدا سمي جهادا وقال بقية بن الوليد قال أخبرنا إبراهيم بن أدهم قال حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أول ما تنكرون من جهادكم جهاد جهادكم أنفسكم جهادكم أنفسكم يعني هذا كأنه أشد شيء ولهذا أول ما يتساهل الناس فيه وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو يعني ذهبوا إلى قتال الأعداء ورجعوا فأخذ يعظهم واخذ ينبههم قال قد جئتم من الجهاد الاصغر فما فعلتم في الجهاد الاكبر اي يبين لهم ان مجاهده النفس وتهذيبها وحملها على فعل الخير والبر هو الجهاد الاكبر وان مقاتله العدو بالنسبه ل مجاهدة النفس كالجهاد الاصغر قالوا وما الجهاد الاكبر قال جهاد القلب وهذا الكلام من قول ابراهيم بن ابي عبله لكن يقول الامام ابن ال المب... يقول الإمام ابن رجب يروى هذا الحديث مرفوعا من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إلا أن الاسناد ضعيف في رفعه وكأنه هو من القول المقطوع من أقوال التابعين رحمهم الله ولفظه قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا ومن الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد لهواه والحديث بين من أخرجه ومن رواه أن رفعه لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال رواه الخطيب رواه البيهقي في كتاب الزهد ورواه الخطيب يعني البغدادي في تاريخه اي في تاريخ بغداد قال وفي سنده ضعيف ومتهم وبعضه البيهقي والعراقي وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تسديد القوس فيما نقله عنه العجلوني في كشف الخفا هو مشهور على الالسنه وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة وكتاب تسديد القوس كتاب ألفه الحافظ ابن حجر بين فيه أو نافع فيه عن أحاديث جاءت في الكتاب المشهور بمسند الفردوس للديلمي لأن هذا الكتاب أورد الحافظ ابن حجر رحمه أورد الحافظ أورد هذا الكتاب أورد الإمام ابن الجوزي عليه أحاديث كثيرة بأنها موضوعة فألف ابن حجر هذا الكتاب يناقض فيه عن ما رمي أو متهمت به الأحاديث الموجودة في كتاب مسند الفردوس للديلم قال ويروى من حديث سعد بن سنان <تصفيق> عن أنس رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني هذا الحديث نفسه أو شاهده يروى من طريق آخر مرفوع قال ليس عدوك الذي اذا قتلك ادخلك الجنة واذا قتلته كان ذلك نورا اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك فهذا بمعنى حديث يعني رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني كأن الحافظ ابن رجب رحمه الله يريد أن يقول لنا إن هذا الحديث وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ان له معنى صحيح هو من الحكمة ومن المعنى الصحيح لكن الخطأ والغلط في رفعه ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كل ما ثبت وصح معناه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاله قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه حين استخلف إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبي. لأن من يتولى الخلافة ويسند إليه الأمر ويكون أميرا فهذا يعني يظن أنه يحكم هواه وتغلب شهوته على كثير من تصرفات ولذلك وصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر بأن يلحظ هذا الأمر وأن عليه أن يتمسك بما جاءت به النصوص وأنه لا ينبغي له أن يغلب جانب الهوى على جانب النص. قال فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر فمن صبر على مجاهده نفسه وهواه وشيطان غلبه وحصل له النصر وحصل له النصر والظفر وملك نفسه فصار عزيزا ملكا ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب, غلب وقهر وأسر وصار عبدا ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه كما قيل إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل قال ابن المبارك رحمه الله من صبر فما اقل ما يصبر ومن جزع فما اقل ما يتمتع لذلك كان الصبر يعني امرا هاما في حياة المؤمن وقوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين جهاد العدو وجهاد النفس جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه او قتيل له اما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وان الفرج مع الكرب وان الفرج مع الكرب يعني ان الانسان كلما اشتد به الكرب كلما قرب منه الفرج وما عليه الا ان يصبر حتى ياتيه الفرج من حيث لم يحتسب قال وهذا يشهد له قوله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وقوله من بعد ما قنطوا يعني بعد أن بلغ بهم القنوط مبلغا يأتي الفرج في نزول الغير وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال الحديث رواه الإمام أحمد وقوله ضحك ربنا أي إن الله سبحانه وتعالى يضحك عندما يرى عباده لا يصبرون ويلحون ويعجلون وفرج الله جل وعلا ينزل بهم فهذا حال يعجب منه الرب جل وعلا يعني من شدة قنوط الناس وعدم صبرهم ويضحك سبحانه وتعالى من حالهم حيث لا ينتظرون أو حيث يستعجلون الفرج وهذا الحديث في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وهو من صفات الافعال التي يتصف الرب سبحانه وتعالى بها وهي متعلقة بمشيئته متى شاء ضحكا ومتى شاء لم يضحك سبحانه وتعالى وفي مثل هذا الحديث لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله جل وعلا يضحك قالوا رضي الله عنهم ورحمهم الله سائلين النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ايضحك ربنا قال نعم قالوا والله ما نعدم الخير من رب يضحك ما نعدم الخير من رب يضحك لانها صفه كمال ولان هذا الضحك وصف يدل على الكمال والجلال والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال ولذلك قال خرجه الامام احمد وغيره وخرجه ابنه عبد الله يعني زياده على ما ذكره الامام احمد في حديث طويل وهذا انما هو يعني في الزوائد على كتاب الإمام أحمد أو في كتاب السنة من رواية عبد الله عن الإمام أحمد وفيه علم الله يوم الغيث أنه ليشرف عليكم أزلين قنطين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قربه ومعنى أن غيركم يعني إن تغيير أحوالكم من بعد القنوط أمن ومن بعد الشدة فرح كل ذلك الله قد علمه ولذلك كان يضحك من ما يجري ويتغير على الناس في نفوسهم ولهذا جاء في الحديث ان قلوب العباد بين أصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه وتعالى قال والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس قطر يعني المطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده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 وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من يشاء فهنا إخباره بأن نصر الله يكون بعد الشدة والفرج وقوله في سورة أخرى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وقال جل وعلى حاكيا يعقوب انه قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله لانه علم ان الفرج يكون مع الشدة ثم قص قصة اجتماعهم يعني اجتماع اخوه يوسف بيوسف واخيه ثم اجتماع الابوين يعقوب واولاده في مكان كل ذلك يعني استجابه لهذا الفرج وكم قصص سبحانه من قصص من قصة تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب كإن جاء نوح ومن معه في الفلك وإن جاء إبراهيم من النار لما اوقدوا له النار وألقوه في النار قال الله تعالى للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وإغراق عدوهم يعني وإن جاء إبراهيم من النار وفداه لولده الذي أمر بذبحه كما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم وإن جاء موسى وقومه من اليم يعني من الغرق في البحر لأن الله أمره فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وبعد ان تجاوز موسى وقومه امر الله سبحانه وتعالى بالبحر فعاد الى هيئته واغرق فيه فرعون ومن معه واغراق عدوهم وقصه ايوب بعد ان مسه الشيطان بنصب وعذاب الله سبحانه وتعالى انجاه بقوله اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ويونس بعد ان التقمه الحوت الله سبحانه وتعالى انقذه واخرجه كما قال سبحانه وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه ها؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بطن الحوت وأن يلقى وأنبت عليه شجرة من يقطين كل ذلك إن جاء له سبحانه وإن قال له قال وإن جائه وقصة أيوب ويونس وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وإن منهم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 نصر وقد ذكر الله تعالى أمر غزوة بدر مفصله وكذا في يوم أحد وفي يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الى ان اخبر الله تعالى انه جاءهم بالنصر وهكذا في يوم حنين كل ذلك يؤكد ان الفرج يكون مع, مع الشدة وفي قوله صلى الله عليه وسلم فان مع العسر يسرا قال هو منتزع من قوله جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا وبقوله سبحانه وتعالى فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسريني وقد يقول قائل كيف يكون عسرا واحدا ويسرين مع ان العسر ذكر مرتين والعسر ذكر واليسر ذكر مرتين فالاصل ان العسر الاول يقابله اليسر الاول والعسر الثاني يقابله اليسر الثاني لكن علماء البلاغ يقولون لا الاسم إذا ذكر معرفا فإن الثاني هو الأول وكأن الألف واللام الموجودة في الثاني هي للعهد يعني لذكر العسر الأول ولهذا قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا وذكر اليسر منونا وذكره منونا وتكراره بالتنوين يدل على أن الثاني غير الأول فقوله إن مع العسر يسرى أو فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى من هنا لما ذكر العسر معرفا بالألف واللام كان واحدا ولما ذكر اليسر منونا وكرر كان تكراره دليل على تجدده وأن الثاني غير الأول ولهذا قال عليه الصلاة والسلام منبها لن يغلب عسر يسرين حيث ذكر اليسر مرتين فهو ما يسراني وذكر عسره مرة وكرر معرفا مما يدل على ان الثاني هو الاول هذا ما اشار اليه قال وخرج البزار في مسنده وابن ابي حاتم واللفظ له يعني اللفظ الذي سيأتي لي ابن أبي حاتم وهذا في كتابه التفسير من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء العسر فدخل في هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه فأنزل الله عز وجل فإن فان مع العسر يسرا العسر يسرى قال وروى ابن جرير يعني الطبري في صاحب التفسير وغيره من حديث الحسن يعني البصرية مرسلا اي انه رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام دون ان يذكره من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل كان من صغار التابعين قال وروى ابن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلا ومرسلا نحوه يعني نحو حديث البزار لكن من رواية أنس في الرواية الأولى ذكر الصحابي ولذلك كان الحديث مسندا وبالرواية الثانية رواه عن الحسن والحسن كثيرا ما يروي عن أنس رضي الله عنه بل يعد من أصحاب أنس ولذلك مثل هذا الحديث إذا روي مرفوعا ثم جاء من طريق أخرى مرسلة هذه الرواية المرسلة تتعزز وتتقوى بالرواية المتصلة وهذا من المواضع التي اشار فيها اهل العلم الى ان المرسل يقبل اذا ما جاء من طريق اخرى مسردا قال من حديث الحسن مرسلا نحوه وفي حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين قال وراء ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معاه ثم قال قال الله تعالى فانما العسر يسرا انما العسر يسرا قال وابي يعني وابي ابن ابي الدنيا أن أبا عبيده يعني عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه حضر حصر قصر يعني وهو يقاتل العدو وقع في فصال من العدو فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه يقول مهما نزل بامرئ شدة مهما نزل أو مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا وأنه لن يغلب عسر يسرين وأنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني كأن عمر رضي الله عنه ذكره بهذه الآيات ليصمد ويصبر حتى يأتيه الفرج يقول ابن يقول المؤلف ابن رجب رحمه الله ومن لطائف اسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر ان الكرب اذا اشتد وعظم وتناهى حصل لعبد الياس من كشفه من جهه المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو حقيقه التوكل على الله يعني ان الله سبحانه وتعالى جبل العبد على انه في اول ما يصاب بشيء يلتمس العون من الناس حتى اذا بلغ به الامر درجه الياس وعلم ان الناس لن ينقذوه توجه إلى الله تعالى وهذا هو ما أخبر الله به حتى عن المشركين وأحسوا بالشدة وتعرضوا للخطر ماذا يفعلون دعوا الله مخلصين له فلما أنجاهم إلى البر إذا هم إيه يشركون فهذه خصوص يعني طبيعة الإنسان إنه يعرف ربه في الشدة قال ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناها حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو حقيقة التوكل على الله وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج يعني التوكل على الله فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال وروى آدم بن أبي اياس في تفسيره بإسناده عن محمد بن إسحاق يعني صاحب المغازي قال جاء مالك للأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أسر ابني عوف فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرك أن تكشر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله قال فأتاه الرسول فأخبره فأكب عوف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قد شدوه بالقد يعني اخذوا القوس وتر القوس وربطوه به والقوس يعني وتره شديد يصعب على الإنسان أن يحله وهذا زيادة في حبسه والتنكيل به قال وكانوا قشدوه بالقد يقول فسقط القد عنه اي ان الله تعالى اكرمه ما الذي حدث ان القد هذا الوتر وتر, وتر القوس انحل وسقر قال فخرج فاذا هو بناقة لهم فركبها فاقبل فاذا هو بسرح القوم الذين كانوا شدوه ومعنى سرحهم يعني في المكان الذي يرسلون فيه حيواناتهم لتسرح ومعنى لتسرح يعني لترعى ولتأكل قال فصاح بهم فأتبع آخرها أولها يعني استجابت له وسارت معه فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقال أبوه عوف ورب الكعبة يعني قال فرحا إنه سمع صوت ابنه وعرفه كأنه يقول هذا عوف وأقسم على ذلك فقالت أمه واسو وعوف كعيب يعلم ما هو فيه من القد يعني كيف عوف يجيك وهو محبوس مأسور مربوط كأنها يعني تسخف وتستهزئ بما يقوله الرجل قال فاستبق الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء ولكن يعني جاب لم معه لم من وحده بل جاء هو هناك فقص على هناك من يكون هناك قال يكون هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره يكون هناك بخبر عوف يعني بشره يكون عوف عاد ولم يعد وحده بل جاء به بما معه وأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع ما أحب اصنع بها ما أحببت يعني كأنه قال له هي ملكك وانت وأنت صعبها وهي بالنسبة لك مال حلال اصرع بها ما شئت وما كنت صانعا بإبلك ونزل يعني قول الله تعالى مؤيدا ما جاء في هذه القصة ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذا اولا حيث ان ان الله تعالى احل او حل القدة من يديه وانه خرج وانطلق حر لكن زاده الله تعالى شيء قال ويرزقه من حيث لا يحتسب حيث ساق ذلك السرح ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال الفضيل والله لو يأش لو يأست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لا أعطاك مولاك كل ما تريد لا أعطاك مولاك كل ما تريد قال وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم قالوا ما سعى السائلون مسألة هي ألحف يعني هي أشد هذا معنى ألحف هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله قال يعني بذلك التفريط إلى الله عز وجل ولذلك كان قول ما شاء الله هو أشد ما يطلب به قال وقال سعيد بن سالم القداح بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه قال فقال ما شاء الله فإذا حاجته بين يديه فعجب فأوحى الله إليه أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما, طلب ما طلبت به أو أنجح ما طلبت به الحوائج يعني أن هذه الكلمة هي أفضل شيء يطلب به أو تطلب به الحاجة قول ما شاء الله وهذا لا يتعارض مع ما جاء في الحديث اذا سأل احدكم او اذا طلب احدكم فليلح في المسألة ولا يقول اللهم اعطني ان شئت فان هناك فرقا بين قولك ان شئت وبين قولك ايه ما شاء الله وايضا فان المؤمن اذا استطاع الفرج وايس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه بالملامة أو يرجع إلى نفسه باللائمه وقال لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خيرا لاجبت قال وهذا اللوم أحب إلى الله عز وجل من كثير من الطاعات فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء فلذلك تسرع إليه الغينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب فإنه تعالى عند المنكسر فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله ولذلك يجيبهم ولأن هذا فيه إظهار للإلحاح وفيه إظهار للاضطرار والله تعالى وعد أن يجيب المضطر كما قال اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وقال وهب تعبد رجل زمانا والمراد بوهب يعني وهب ابن منبه من مسلمة اهل الكتاب من التابعين قال وهب تعبد رجل زمانا ثم بدت له الى الله حاجة فصام سبعين سبتا يأكل في كل سبت احدى عشرة تمر ثم سأل الله حاجته فلم يعطها فرجع الى نفسه فقال منك اتيت لو كان فيك خير اعطيت اعطيت حاجتك لو كان فيك, فيك خير اعطيت اعطيت حاجتك. قال فنزل إليه عند ذلك ملك فقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت يعني لأنك أظهرت في هذا الذل وأظهرت في هذا الخضوع لله لأن العبد ربما يؤدي العبادة وقد يقع في نفسي شيء من العجب انه يتعبد الله بما لم يتعبد به غيره واذا وقع في نفسي شيء من ذلك ارم الاجابه فلهذا كانت ساعة التذلل والاضطرار او من ساعة أداء العبادة قال نعم إيش؟ يعني حتى يغلب عليه اليأس ليس معناه أنه يقطع الأمل بالله وإنما يغلب عليه اليأس ويبدأ يبحث لما الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاءه فيلوم نفسه وينسب التقصير اليها ويعترف بين يدي الله بانه مقصر لذلك يأتيه الفرج ان شاء الله قال فنزل اليه ملك او فنزل اليه عند ذلك ملك فقال يا ابن ادم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجة هذا الحديث قال اخرجه ابن عبد الدنيا في كتابه الذي سماه بمحاسبة النفس قال ولبعض المتقدمين في هذا المعنى عسى ما ترى ان يدوم وان ترى له فرجا مما ألح به الدهر عسى فرج ياتي به الله انه له كل يوم عسى فرج ياتي به الله انه له كل يوم في خليقته امر اذا لاح عسر فرج يسرا فانه قضى الله ان العسر يتبعه اليسر